Book two Hamsa Hamsa Valstis unvalodas El Buldan Wallurat El Buldan Johns ir no Londonas John Min London جان من لندن لندن أترود صليا بريطانية تقع لندن في بريطانيا العزمة تقع لندن في بريطانيا العزمةناجل هو يتكلم الإنجليزية هو يتكلم الإنجليزية. ماريا إر نو مدردس. ماريا من مدريد. ماريا من مدريد. مدريد أترود اسبانيه. تقع مدريد في اسبانيه. تقع مدريد في اسبانيه. بي نرنى اسبانيه ولودا. هي تتكلم الاسبانيه. Hiya tatakallam al-isbaniya. Peters un Marta ir no Berlīnes. Peter, marthe, Peter marthe, Berlin. Berlin <tis> un Marta min Berlīna. Peter <tis> un Marta min Berlīna. Berlīne atrodas Vācijā. Tca'u Berlīn fi Almanyā. Tca'a Berlīn fī Almanyā. Vai jūs abi runājat vāciski? Hel antuma teteklman al-almaniya? Hel antum teteklman al-almaniya? Londona ir galvaspilsēta. London مدريد وبرلين عاصمتان أيضا مدريد وبرلين عاصمتان ايضا غالڤسپيلساداس إير لييلاس اون تروكشنيايناس العواصم كبيرة وصاخبة العواصم كبيره وصاخبه فرسا في أوروبا تقع فرنسا في أوروبا ابتترس أفريقيا تقع مصر في أفريقيا تقع مصر في أفريقيا بان أترودس آيا تقع اليابان في آسيا تقع اليابان في آسيا كندا اتروداس زيملي تقع كندا في أمريكا الشمالية تقع كندا في أمريكا الشمالية بناما اتروداس فيدوس تقع بناما في, <أمريكا الشمالية> في أمريكا الوسطى تقع <بنامى> في أمريكا الوسطى برازيليا اتروداس دينفيد أمريكا تقع البرازيل في أمريكا الجنوبيه تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية visit book and